وليس ذلك بجريد. فجريدها نور واولادها نور لان بيت القران لا يبعد. يأتي اللقاء مرتقب. يأتي لقاء نير. يأتي لقاء الطيب والصدر نعيش اليها مع القدل القرآني. فبيلة مولانا الشيخ عبد الحق محمد القاضي يسمى ما يفتر من ايات أحت來說... الله البينات ليتفضل وفروراً. الله Okay, <laughs> good.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 दीदी का Oh, <laughs> No, <laughs> What? Oh, <laughs> no! <laughs>